حسب حات. حسب الشيخ يعني ست هو الشيخ لو بيقدر بس ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد وسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء العشرين من شهر شعبان لعام ثمانين و... وثني حسب الرؤيا شيء رؤيا عشرين اليوم حسب وشرين. حسب الرؤيا مو عشرين تقويم واحد وعشرين تقويم القرآن شيء الواحد والعشرين من شهر شعبان لعام ثمانين وثلاثين وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب منتقى الأخبار في, الأحكام في كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للإمام مجد الدين أبي البركات من تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله في كتاب المناسك في أبواب دخول مكة وما يتعلق بها قال رحمه الله باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والافاضه بعضها على بعض قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وأتى آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج واتى آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وفي رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل قال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر حلقت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج متفق عليهما ولمسن ولمسلم في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أي يجهل أي أو من أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشبأ قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج قال وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفض قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج رواه أحمد وفي لفظ إني أفض قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج قال وجاء رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج رواه الترمذي وصححه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي رواية قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج رواه البخاري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 لما ذكر المؤلف رحمه الله باب رمي جمرة العقبة وهي أول ما يفعل في أيام ماذا في يوم النحر وهي أول أي ماذا أفعال الحج الكبرى بعد الوقوف بعرفه لما ذكر باب رمي جمرة العقبة وأحكامها ثم ذكر باب النحر والحلق والتقصير ثم ذكر باب الافاضه إلى مكة ناسب أن يذكر في ترتيب هذه الأربع بعضها على بعض هل ترتيب هذه الأمور الاربعه التي هي اعمال يوم النحر اعمال يوم النحر اربعه اولها رمي جمرة العقبه ثم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحلاق أو التقصير ثم الافاضه وطواف ماذا, <تصفيق> ماذا؟ الافاضه طواف الافاضه وطواف الزيارة الطواف الأكبر وان لم يكن سعى مع سعي طواف القدوم فانه ماذا يسعى. فهذه أربعة أعمال في يوم النحر لما ذكر المؤلف هذه الأعمال ناسب أن مسألة مهمة هل الترتيب واجب في هذه الأعمال؟ وهل لو قدم بعضها على بعض صح فأورد الروايات في ذلك فقال أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر فالسؤال الآن في يوم النحر وهو واقف عند الجمره في روايه وقف في حجه الوداع فقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي فابتدا باي شيء ظاهره ان ابتدى بالحلاق قال ارمي ولا حرج ارمي ولا حرج يعني ارمي ولا اثم ارمي ولا اثم او ولا ضيق واتاه اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج هنا ارمي لكنها بماذا في مقام في مقام السؤال في مقام جوابا للسؤال قال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج أخرجه الباب البخاري أخرجه في باب الفتية على الدابة وباب الفتية على الدابة عند الجمرة الكبرى لاحظوا معي هذا الحديث لم يذكر فيه السائل ماذا قوله حسبتك أو أحسب أو لم أشعر وإنما هو ماذا عام فيدخل فيه أنه ماذا لما قال حلقت قبل أن أرمي ذبحت قبل أن أرمي طفت قبل أن أرمي جيد فكأنهم سألوا لاحظوا لاحظوا أمرين كأنهم الثلاث الأسئلة كلها فعلوها قبل الرمي لماذا قالوا كذا لأنهم لاحظوا أن النبي بدأ بالرمي فظنوا أن مخالفة فعله فيه حرج فقال لهم النبي افعلوا ولا حرج الثاني لاحظوا أمرا مهما كلهم لم يذكروا حالهم وإنما فقط فعلت قبل كذا فيدخل فيها الجاهل والناس وال والعامد واضح فهذه الاحاديث كلها تشمل في عمومها العامد والجاهل والناس لاحظوا الحديث الروايه الأخرى وفي رواية عنه عن عبد الله بن عمرو أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل لاحظوا يخطب يوم النحر تؤكد مسألة ستاتي في الباب القادم وهي خطبة يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن هنا قوله أحسب ماذا كأنه في حق من في حق الجاهل والناس إما أن يكون الجاهل فلا يدخل فيه العموم فلا يدخل فيه المتعمد لكن انظروا بماذا ختم الراوي فما سئ إلى يومئذ عن شيء عن شيء عام يدخل فيه ماذا كل الأفعال في يوم النحر ويدخل فيه جميع الأحوال فهو عام في الأحوال وعام في ماذا في فيما يتعلق به جيد في أفعال التقديم والتأخير وفي ماذا وفي أحوال العامد والجاهل والناس فهذا عموم واضح إلا قال افعل ولا حرج متفق عليهما ولمسلم في رواية في لفظ فما سئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض فلاحظ الراوي قد علق بأي شيء مما ينسى المرء أو يجهل لكن لما قال فما سئل يومئذ عن شيء علمنا أنه عام ولمسلم في رواية فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجر من تقديم بعض الأمور قبل بعضها قبل بعض واشباه إلا قال, قال إفعلوا وإذا فرق بين قوله ماذا؟ افعل فكأن إفعل كأن أفعل أنها قد يقال أنها تحتمل السائل الذين سألوا هم الذين يدخلون في الحكم فكأنها قضية أعيان فلما قال أفعله ولا حرج علي من أنها ليست خاصة بالسائل إنما هي عام وهذا من حسن ترتيب المؤلف ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج وما أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قسل ولا حرج رواه أحمد الآن كم صورة ذكر ذكر ثلاث صور قبل الرمي الحلق قبل الرمي والذبح قبل الرمي والطواف قبل الرمي وكأن الذين سالوا عن هذه الثلاثة الأمور كانوا يعلمون أن الأصل هو الابتداء بماذا بالرمي فسالوا عن هذه فأتى الإمام أحمد بروايه أخرى جيد أتى الإمام برواية أحمد عن علي ماذا قال أنحر حلقت قبل أن أنحر الرابع الحلق قبل النحر فكأنه رمى ثم ماذا هذا السائل كأنه رمى ثم حلق ثم نحر فخالف ماذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أفضت قبل أن أحلق فهي السورة الخامسة ما هي الطواف قبل ماذا قبل الحلق فكأنه رمى ونحر ان إن كان عنده هدي ثم افاض إلى البيت فطاف ثم ماذا ثم حلق فقال احلق أو قصر ولا حرج وفي لفظ إن إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج رواه الترمذي وصححه وأخرج هذا الحديث أبو يعلى وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي وإسناد وحسن سؤالي لما اتى بروايه برواية وفي لفظ مع أن ما فيها موجود الأحاديث السابق أفدت قبل أن أحلق موجود في الحديث السابق، وذبحت قبل أن أرمي موجودة في الحديث الأول في البخاري، فلماذا يأتي بالرواية هنا؟ ها؟ اختلاف طيب هي لا هي موجودة أفدت قبل أن أحلق في حديث علي في رواية أحمد جيد، وحديث ذبحت قبل أن أرمي موجودة في أول حديث. أيه هذه واحدة طيب موجود احلق أو قصر واضح أحسنت هذا هذا جواب جيد الإمام أورد أن ماذا في هذا الحديث حديث لفظ وفي لفظ قال إني أفض كأن لماذا أراد أن يقول أن الألفاظ جاءت ماذا مختلفة في السائلين ليس سائل واحد لأجل أن لا يتصور أن السائل واحد أو النساء الاثنين أو ثلاثة بل أكثر من ذلك جيء جواب آخر هاي عمر في جواب ها هو الأراد أن يبين أن الرواية ليست من حديث فقط من حديث ابن عمر بل هي عن جماعة من الصحابة فشاهدها من وسمعها ابن عمر وسمعها علي, علي. رضي فأراد أن يؤكد هذا المعنى فهذا على طريقة الترمذي والحديث جاء من طريق فلان فلان فلان ليؤكده جيد ثم قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم قيل له ماذا رميت قبل أن نحرق والحديث فقال لا حرج متفق عليه هذا الحديث أكثر الأحاديث ماذا عموما وإطلاقا فقيل له في الذبح قيل له في الحلق في الرمي والتقديم والتقديم والتأخير هو الشاهد واضح فكأنه ما سئل النبي عن شيء نقدم أو أخر إلا ماذا؟ إلا قال افعل ولا حرج ثم أتى بالرواية وفي روايه سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح مرت معنا قال أذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت هذه السادسة الرمي بعد المساء فقال أفعل ولا حرج رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والنسائي وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي طيب تقدمت معنا طفت قبل أن أرمي فلماذا أوردها لئلا يتوهم أنه طواف غير طواف لفاظة فراد أن يؤكد أنه طواف الافاضه بقولي زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال حرج لا حرج فمره ماذا سئل عن هذه ومره سئل عن هذه صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما ام سيد قيل المراد بالمساء بعد الزوال لان النبي متى رمى جمرت العقبه يوم النحر رمها ضحا والضحى ممتد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح لا قبيل الزوال فهذا رمى بعد الزوال فقالوا سأل عن الرمي بعد الزوال بعد ما مسئت يعني بعد ما الزوال ويصح إطلاق ما بعد الزوال على المساء ولذلك ذهب الجماعة من العلماء أن معنى بعد ما أمسيت هنا بعد بعد الزوال فقال له النبي رمي ولا حرج وقال بعضهم طبعا بعد الزوال هو اختيار مالك أن المراد بالمساء هنا بعد الزوال وقال بعض علماء بل المراد بها المعنى اللغوي وهو ماذا بعد الغروب أو قبيل الغروب قبيلة الغروب طيب نقول تقدم ان وظائف يوم النحر اربعه كما ذكرنا الرمي وجمرة العقبه ثم نحر الهدي ثم الحلق والتقصير أو ثم طواف الافاضه مجموعه في قوله رض حط را عشان ما حتنسى ابدا ماذا ها؟ رض حط رض حط جيد را ذال رمي ذبح حلق طوا جيد مجموعة في هذا ما تنسى بدنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جيد حط جيد. واتفق العلماء على هذا الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أفعاله هكذا صلى الله عليه وسلم الصحابة ظنوا أن هذا الترتيب واجب فلذلك سألوا رضوان الله عليه وقد أجمع العلماء على سنية هذا الترتيب ومطلوبيته وأنه مطلوب وسنة وأن الأفضل أن ترتب شعائر يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فقبل أن نبحث المساله المسألة هم أجمعوا على أنه لو قدم أو أخر أن فعله مجزئ كما يقول ابن قدام فأجمعوا على الإجزاء فلو نحر قبل أن يرمي ذبح حلق قبل أن يرمي طاف قبل أن يرمي جيد أفاض قبل أن يحلق طيب يجمع كلهم على أنه لقدم وأخر أنه يجزئ فيقول ابن قدامى رحمه الله فاجمعوا أولا على الإجزاء في ذلك قال ابن قدامى ولا نعلم خلافا بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا تمنع وقوعها موقع، فهي مجزئة وهي صحيحة وإنما اختلفوا انتا كلامه وإنما اختلفوا في وجوب الدم هل يجب الدم أو لا يجب جيد يقول على ما ذكرناه في بعض المواضع فذهب كثير من أهل العلم منهم الحسن الوصري وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشافعي وأحمد رحمه الله وإسحاق وأبو ثور جيد أنه لا شيء عليه لو قدم أو خالف الترتيب أنه لا شيء لا شيء عليه ودليلهم حديث الباب كما ذكرنا وقال أبو حنيفة إن قدم الرمي الحل إن قدم الحلقة على الرمي أو على النحر فعليه دم لماذا؟ وحنيف يقول إن قدم الحلق على النحر فعليه دم، إن قدم الحلق على ماذا؟ على الرمي فعليه دم، لأن التحلل عندهم لا يحصل إلا بالرمي، فكأنه أتى بمحظور قبل أن يتحلل، واضح؟ طيب، إذن الجمهور من العلماء على أنه إن قدم أو أخر بين هذه الأمور أنه لا شيء عليه. وقلنا أبو حنيف يقول إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم والصحيح كما ذكرناه مذهب الجماهير للأحاديث فقول السائل ماذا قدمت ورميت أو فعلت قال فعل ولا حراج هذا في أي شيء طبعا في الناس والجاهل لكن إن فعله عامدا متعمدا مخالفه للسنة في ذلك ففيه عند الحنابلة روايته. الرواية الأولى لا دم عليه وهو قوله كما ذكرنا أطاوى إسحاق لإطلاق حديث ابن عباس فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر فقال لا ولا حرج وفي رواية ابن عامر كذلك وفي رواية ابن عباس في التقديم والتأخير إلا قال فعل ولا حرج الثاني عليه دم وأن رفع الحرج إنما هو في حق من في حق الجاهل والناس وهذا القول قول أبي حنيفة وحنيفة رحمه الله يقول حتى الجاهل انتبهوا معي حتى الجاهل والناس لو حلق قبل الرمي الجاهل والناس لو حلق قبل الرمي فعليه الدم كما ذكرنا في المسألة قبل الآن يرى رحمه الله أن عليه أن تعمد أن عليه ماذا أن عليه الدم جيد ما دليل هؤلاء دليلهم روايتين حديث الباب فما سمعته يسأل يومئذ عن الشيء الذي ماذا قال عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل فقال النبي لما قال ارفع الولاء حرج فهو في حق من؟ في حق ماذا الذي ينسى او يجهل الثاني لم يذكرها الامام في بعض الروايات لم اشعر حلقت قبل ان ارمي فقال لم اشعر تدل على ماذا على النسيان الامام ما ذكر روايه لم اشعر معنا في الصحيحين السبب ان بعض العلماء راى ان روايه لم اشعر هي من طريق مالك جيد وغيره وأنها مخالفة لما عليه الثقات الأثبات فكان الرواية لم أشعر فيها فيها عند الإمام كما هو مذهب بعض المحققين أن فيها شذوذ فلذلك عدل عنها منهم من يصححها وتحمل على معنى قوله عن أمر مما ينسى المرء أو, أو يجهل ولذا نقول أن الرواية الثانية عن أحمد ان عليه دم جيد وأن رفع الحرج إنما هو في حق من الجاهل والناس وهذا مذهب أبي حنيفة وهو كما ذكرنا رواية عن أحمد وقول لمالك في مسألة واحدة مالك يقول في من قدم الإفاظة على الرمي مالك يقول إن قدم الإفاظة على الرمي عالما فعليه الدم وقال لا تجزئه الإفاظة بل يطوف مرة أخرى واضح فيقول يرمي ثم ماذا يعيد طواف الافاضه ولا شك ان الصواب ما دلت عليه ظواهر الأحاديث من أنه إن قدم أو أخر فلا بأس في ذلك وإن كان ذلك خلاف ماذا خلاف السنة وقول من قال أن عليه الدم أو أنه مخطئ قول قوي قول قوي لأن الأحاديث فيها ماذا أن أمر مما ينسى المرء أو يجهل لم أشعر واضح لكن نقول فإن معنى الحرج رفع ماذا ظاهره رفع الإثم ورفع الفدية وأنه ماذا الحرج معناه ماذا الضيق فكأنه ماذا رفع الضيق والفدية من الضيق نعم نعم الشيخ أي فس. أحسنت أي قصدك أن معنى هنا لم أشعر أو قول الراوي جيد عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل الذي فهمته أنك تقصد أنه ليس معناها النسيان المطلق والجهل المطلق وإنما معناه ماذا أنه وقع في الفعل فأرشده النبي إلى الأ... إلى الأكمل. قد يكون قد يكون عامدة قد يكون رميت قبل أن افضت قبل أن أرمي أفدت قبل أن أرمي قد يكون عامدة فما لم نقل بالعمد إلا من ظاهر هذا اللف لكن يظهر أن الصحابي يقول أن صور السائلين صورتين وهو الذي جعل الامام يكرر الأحاديث أن بعض الصور فيها نسيان وجهل وبعض الصور فيها عمد والدليل حديث ابن عباس في التقديم والتأخير ما قال في المطلق وكذلك في الحديث الذي ماذا قبله جيد فما سئل يومئذ عن شيء لو كانت خاصة بالجاهل لماذا لما قال ابن, ابن عمر هذا العموم فما قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج نعم والله أعلم نعم طيب الباب الذي يلي هنا قال رحمه الله <تصفيق> <تصفيق> إلى ما يسح لأنه ينبني على ما ذكرناه في الدرس الماضي أن وقت الإفاظة لا يبدأ إلا بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر فلا يصح أن يذهب مثلا من عرفه ويطوف ثم يقول أرجع بيت لا لم يبدأ وقت للطواف الإفاظة الترتيب واجب ترتيب المناسك واجب فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فالتعقيب هنا جيد فالترتيب بين هذه المناسك واجب إلى ماذا؟ إلى بداية أعمال يوم النحر في التقديم والتخير هنا فائدة في رواية للنساء فما سئل في أيام منى عن شيء قدم ولا اخر إلا قال فعلا قال بعضهم فما سئل يوم عن في أيام منا طبعا هذه ما يذكرها كثير من العلماء لكن وجدته في النساء قال بعضهم أنها تحمل على معنى أيام منا يوم يوم منا وقال بعضهم أنها ذهول من الراوي وإنها المراد بها يوم منا ومنه من قال لا هي مطلقة حتى في أيام لو أنه أخر الرمي أو بعض أفعال الحج إلى اليوم الثاني جاز له التقديم والتأخير نعم في حديث عبد الله بن عمرو ورد بألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل بينما هو يخطب وفي روايه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنا للناس يسالونه وفي روايه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فتطفق الناس يسالونه وفي روايه وهو عند الجمره فاستشكل علماء هذه الروايات فجمع بعض العلماء بين هذه الروايات بانه موقف واحد كان عند الجمرة جيد هذا جمع والجمع ان يقال لا ان ذلك كان في موضعين كان في موضع خطب فيه النبي صلى يوم النحر وفي الموضع الثاني بعد انتهى من للناس واستشرف لمجلي ماذا يسألونه نعم سبحان الله لم يعين في جميع السئلة لم يعين من السائل أعرض الصحابة عن تسمية السائل مع كثر يعني السائل السائلين قد يقال انهم لا يقلون عن ستة لان ستة صور سئل عنها ويظهر أنها أكثر من ستة جيد ومع ذلك لم يسمى واحد منهم لأنهم من العلم الذي لا ينتفع به ولا يحتاج إليه نعم نعم الذي إليه هذا كلام نقول يعني دليل على مسألة الرمي قبل الزوال؟ لا لا لا يستدل به على الرمي. ستأتي مسألة الرمي قبل الزوال بعد قليل. لا يستدل به. قال رحمه الله باب استحباب الخطبة يوم النحر. هذا الباب تقدم معنا لو تفتحون حديث كتاب العيدين تقدم الباب بنصه. شرحناه كاملا وطلنا في حتى في باب استحباب الخطبة يوم النحر في كتاب العيدين الباب العاشر أظن قريب حديث 12291 عندكم عندي 1300 ها 1200 وخمسة 1301 ألف ألف ألف عن الهرماس من زيادة <تصفيق> طيب هذا الباب تقدم معنا بتمامه جيد وقد شرحنا وأشكلا علي حقيقة تكرار المصنف له فالمؤلف كرره كما هو لم يزد لفظة فهل هذا وهذا على غير طريقة وذكر هذا التنبيه الشوكاني حتى لا أظن إنه نسبة لنفسي لا هو ذكر الشوكاني وإن كنت رأيته قبل ما طال الشوكاني هل هذا يعني طبعا هذا اختلاف طريقة الإمام هل هذا ذهول من الإمام أو نسيان يعني منه أو رأى أن الموطن يحتاج مرتين وهذا لم يفعله في الكتاب حتى نقول إن هذا جرأ على عادته يأتي المسألة في أكثر موطن يكتفي موطن واحد ومن طريقة الإمام إذا ورد الباب مرة حديث مرة أخرى يأتي بماذا برواية أخرى وطرق أخرى جيت ولم يفعل هذا طيب أنا أسألكم أي المناسبتين أفضل أن يورد هنا ولا يورد في, في باب العيدين ها؟ أنا أظن والله أعلم إراده هنا أقرب ما السبب؟ التعلق بالحج طيب هناك التعلق بالعيدين ها؟ لبسه أتى بنفس الأحاديث بنفس الألفاظ والتخريج ها؟ أحسن بس أنت شيخ محمد أن خطبة الحاج ليست خطبة عيدين ويصح أن تكون في عيدين لكن في شيء أقرب أبغاء إثبات علمي لآن ما تيتم بإثبات علمي ناظر كتاب عشان تعرفوا الإثبات العلمي. <تصفيق> يعني هذا يفيدك أحيانا في التحقيق يفيدك في الجزء بالرأي. ها؟ أنه يتكلم عن ميناء طيب. لا شوفوا الباب اللي بعده ما هو اكتفاء, اكتفاء الطواف لا شوفوا اللي بعده بمنه. شوفوا اللي اكتف... بعده الترتيب <تصفيق> أي باب الخطبة أوسط أيام التشريق فليظهر أن الأهم هو يراد أهل هذا الباب هنا ويظهر لي والله على ما نقول لعل الإمام أورد الكتاب أورد الاحاديث في باب العيدين ثم وهو يكتب هذا اجتهاد من عبد الضائف ثم وهو يكتب رأى أنه أقرب إلى باب ماذا؟ الحج وجرى على ترتيب الأفعال فذكر ماذا؟ الأفعال تماما ثم جاء في خطبة أيام الأوسط تشريق يوم الثاني عشر ووردها جيد ولعله أراد أن يطمس أنا لعله أراد أن يطمس باب الخطبة في العيدين جيد لكنه لم يطمسها أو أنها في بعض النسخ مطموسة وهنا فائدة إذا قيل أن الكتاب محقق على نسخ كثيرة او نسخ خطية للمؤلف أو نسخ مصححة هذه فائدة نقول قد يكون البحث في المستقبل يطلعنا على أشياء تدل إما أن الإمام طمس هذا أو علق عليه بعض طلاب الإمام أو شيء من ذلك طيب في ذلك لا نعيد الحديث جيد لا نعيد الكلام فيه لأنه تقدم الباب الذي يليه نعم لا لا يعني مرة نعم. نعم. قال رحمه الله باب اكتفاء القارئ يعني ممكن نقول فاء نذكر بالبس فائدة أن حديث الهرماس وحديث بأمامه وحديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي والذكر دليل على أن خطب الحج المتفق عليها بين العلماء ثلاثة المتفق عليها خطبة يوم الثامن خطبة يوم عرفه وخطبة يوم أوسط التشريق هذه متفق عليها بين العلماء إلا أن الشافعي وغيره زاد خطبة يوم النحر فتكون خطب ماذا الرابعة الحنفية رون الخطبة الرابعة هي ماذا خطبة الثالث عشر يوم النفر الأخير جيد ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر لا شك ما الدليل رأيت النبي يخطب يوم ماذا يوم الأضحى بميناء في حديث الهنماس في حديث أبي امامه بميناء يوم النحر يخطب جيد في حديث أبي بكر خطبنا النبي يوم النحر فقال اي تدرون أي يوم؟ في كما يقول علماء كما قال من حجر وغيره لا شك أن النبي سلم خطب في يوم النحر فتكون خطب ماذا أربع خطبة يوم الثامن جيد يوم الترويح تعليم الناس المناسك وخطبة يوم عرف ثابت الصحيح وخطبة يوم النحر ثابت كذلك في الصحيح وفي حديث بدود جيد في البخاري من حديث أبي بكر وخطبة أيام أوسط أيام تشريق ستأتينا وهي عند بداود وغيره هنا الباب الذي يلي هنا قال رحمه الله باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته اجزاه لهما طواف واحد رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب قال رحمه الله وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه قال رحمه الله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت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 انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك, عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفى والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه قالوا عن طاووس عن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه أحمد ومسلم وعن مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف فظهرت بعرفه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفى والمروة عن حجتك عن وعمرتك رواه مسلم قال رحمه الله وفيه تنبيه على وجوب السعي نعم باب اكتفاء القارن لنسكيه يعني نسك العمر والحج الذي قرن بينهما بطواف واحد وسعي واحد عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما عليه الحنابل والجمهور من أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد وهو سعي الحج وقال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته يعني كانت قرانا أجزأه لهما طواف واحد يعني طواف الافاضه رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد طواف الافاضه لأن لا يتصور طواف ماذا لا يتصور أنه طواف القدوم لا طواف الافاضه لأن له وقتا معينا وسعي واحد عنهما جيد حتى وهو سعي ماذا هو سعي الحج ولا يكون إلا بعد الطواف ماذا الإفادة حتى يحل منهما جميعا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وهذا الحديث أخرجه ابن الجارود وسعيد بن مسورد وابن خزيمة والطحاوي ابن حبان والدارقطني والبيهقي قال الترمذي تفرد به الدراوردي وقد رواه غير واحد عن عبيد بن عبيد الله بن عم ولم يرفعه وهو أصح فكأن الترمذي يميل إلى ماذا إلى أنه موقوف إلى أنه موقوف وقد عله الطحاوي وقال الصواب أنه موقوف قال ابن حجر وهو تعليل مردود والدوارد ماذا صدوق وليس ليس ما رواه مخالفا كما يقول ابن حجر الحديث لا الحديث حسن حديثه حسن أو صحيح نعم وهو صريح في أي شيء في قوله من قرن ومن أحرم بالحج والعمرة صريح صراحة ولذا ابتدى به الإمام لاحظوا الإمام له طريقة أحيانا الحد للشاهد يبدأ يبدأ به وإن كان الشاهد في المسألة يبدأ به وإن كان ضعيفا والذي لا يدل صراحة او نصا وإن كان في الصحيحين يا خير من عادته إذا كان الحديث في الصحيحين وهو دال صريح يبدأ به إذا لم يكن يبحث عن حديث آخر ثم ذكر حديث طبعا قال فيه دليل على وجوب السعي اين وجوب السعي قال وسعي واحد عنهما وتذكر من علامة قال ان السعي ليس ليس بواجب بل هو سنة تذكرون هذا ووقوف التحلل عليه لقوله وسعي واحد حتى وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا فدل على أن السعي يحصل به التحلل نعم التحلل كامل عن عروة عن عيشة قالت خرجنا مع النبي وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال فعيشة كانت ماذا عيشة أول أمرها ها متمتعة فاهللنا بعمره هي عائشه جيد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فهل يحل, يحل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بدين الصفا والمروه لم اطف ماذا العمرة فادركها ماذا عرفه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فشكوت ذلك إلي فقال انقضي راسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمره لان ماذا دخل وقت ماذا الوقوف قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة طافوا ماذا الذين كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفة والوراء ثم حلوا فكم طافوا الآن طواف وسعي الذي طواف العمرة وسعي العمرة لانهم متمتعين ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى إلى حجتهم من الذي هو طواف ماذا لا طواف الافاضه طواف الحج جيد. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا الذي هو ماذا الذي هو طواف الافاضه في الحديث صريح في أنه ماذا في أن القارن ليس عليه إلا طواف ماذا واحد وسعين واحد وفي فائدة أخرى لم يذكرها الإمام أن المتمتع عليه طوافين وسعي ظاهر الحديث هو من حج هذا الحديث حجة للقائلين بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. أقوى حج لهم انظر الشيخ قال قالت فطاف الذين أكانوا أهلوا بالعمرة الذين أهلوا بالعمرة من هم. المتمتعين بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمرء هذه طواف العمرة وطواف وسعي. العمر ظاهره ثم حل ثم طافوا طوافا آخر الذي هو طواف لفاضة بعد الرجعوا من منى لحجت لحجته فلم تذكر السعي فاستدل به بعض العلماء على أن المتمتع ليس عليه إلا طواف طوافاني وماذا والسعي واحد وهذا اختيار شيخ السلام في رواية الإمام أحمد وإن كان القول هذا فيه رجحان حقيقة، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، قد روى أحمد والنساء ابن خزيمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا طافوا طوافا واحدا. في فيقول هكذا صريح أن الذين قرنوا طافوا طوافا واحدة، تتكلم عن أي شيء هي؟ تتكلم عن طواف الإفاضة، فلا يقول ما سعوا، لا سعوا، لكن تقصد الطواف الواحد الذي هو الطواف والسعي هذا اللي تقصده. وعن طوس عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بالعمرة لماذا قالت طاف الطواف واحد لأنهم قدموا أي شيء لما قدم قد قدموا وكان معهم هدي قدموا السعي مع ماذا مع الطواف الذين كانوا قارنين فلا بقى لهم إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة وعن طوس عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بالعمرة فقد فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فسك فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال النبي صلى يوم النفر يسعوكي وفي رواه يجزيكي طوافك لحجك وعمرتك طواف لفاضة فأبت فبعث مع بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فعائشة ماذا فعلت يظهر عائشة يظهر أنها أتت إلى مكة فحاضت طيب فلم وكانت مهلة بأي شيء تمتعا فأدركها وقت الوقوف فبكت أنها لم تستطع ماذا التمتع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قضي رأسك وامتشطي واقتسل وأهلي بالحج فأدخلت ماذا العمر على الحج فصارت قارنة وهي الصورة التي يجوز فيها أن ينتقل بالتمتع إلى قران من كان ماذا من لم يدرك الوقوف أو من أدركه الوقوف ولم يعتمر أو كانت المرأة حائضا واضح فيجوز أن تدخل العمر على الحج فلما فقالت فنسكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج فقالها النبي يوم النفر يسعك معلش مسألة مهمة يسعك طوافك لحجك وعمرتك ما معناها؟ معناها ان طافت وماذا؟ وسعت وهي ماذا قالنا؟ وقد رأت زوجات النبي لم يسوقوا الهدي وقدموا بالتمتع فتريد أن يكون ماذا؟ عمرة وحج فقالت للنبي ذلك فقال النبي يسعكي طوافك وحجك وعمرتك فأبد فبعث بها, بها مع دعوان التنين فأتمرت فكأنها عمرة هذا الصحيح ولك أورد رواية مسلم مفسرة للرواية السابقة ثم قال وعن مجأة طبعا قال النووي في الحديث استنبطوا منه ثلاث مسائل حسنة إحداها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها أو لم تبطل عمرتها لأن بعض ما يقول في رواية ارفضي عمرتك هذا ليس بالصحيح الثاني ان القارن يقول أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد وهو مذهب الشافعي والجمهور وقال ابو حنيفه يلزم طواف وسعي سنذكره الان الثالثه ان السعي بين الصفا والمروه اشترط وقوعه بعد طواف صحيح فإن قالت ماذا قال النبي سعيك طوافك طيب الحديث الاخير وعم مجاهد عن عائشه انها حاضت بسلف سلف مرت معنا ما هي ها هي لا مرت معنا في مساله سلم نكح ميمونة بماذا بسرف جيد وماتت بسرف بعض الناس تصورنا مات بعد النكاح لا لا ماتت بعد زمن طويل جيد سنة 22 طيب فأبت فبعث بها قال نعم أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة فهذا دليل على أن عاشها لم تطهر إلا يوم إلا يوم عرفة فقال لها رسول وسلم يجزئك عن طوافك بالصفة والمراء عن حجك وعمرتك يجزئك عنك طوافك بالصفة والمراء طبعا لا شك انها كانت ماذا أنها كانت طافت فقالها النبي والسعي يجزئك كان القارن ليس عليه إلا سعي واحد نعم قال النووي في دلات ظاهرة على انها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض ابطال وفي تنبيه على وجوب السعي كرر الإمام هذا الاستدلال جيد وحديث عائشة دليل كذلك على دخول أعمال العمرة في أعمال الحج في حق القارن بينهما تدخل أعمال عمرة في أعمال الحج ولحديث ابن عباس دخلت العمرة مع الحج إلى يوم القيامة وفي الحج إلى يوم القيامة هذا في إثبات القران مسألة الباب أحاديث الباب دين على مسألة على أنه يكفي القارن لنسك العمرة والحج طواف واحد وسعي واحد نص عليه أحمد للأحاديث المتظاهرة وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد ومارك والشافعى وإسحاق وأبو ثور بن المنذر وعن أحمد رواية ثانية أن عليه طوافين وسعيين وهو قول بعض التابعين وهو مذهب الحنفية وبه قال الثوري ويروى عن علي ولا يصح روايته عن علي بل الحديث عن علي خلاف ذلك ودليلهم طيب قالوا بعموم يحتجوا بعموم قول الله وأتم الحج والعمرة لله فقال القارن عنده عمر وعنده حج ومن اتمام الحج والعمرة أن يأتي بطوافين والسعي. وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال واستدلوا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمر فعليه طوافان وأجيب بأن الحديث ضعيف رواه الدارقطني وفي ضعيف وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تم فقد يكون التمام إذا وقعت الأفعال الصحيحة ومما يؤيد ما ذهب إليه الجماهير من أن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد ما رواه مسلم عن جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروى إلا طوافا واحدا جيد هذا حديث جابر غير حديث عائشة فهذا مما استدل به شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد وغيره أن المتمتع والقارن والمفرد ليس عليهم ولا سعي واحد وأنهم يختلفون في أي شيء يختلفون في الطواف يختلفون في ماذا في التلبس بالإحرام يختلفون في الحدي واضح وإن كان حقيقة هناك أذلة أخرى تدل على أن المتمتع عليه طوافان طبعا باتفاق Orlando وأن عليه سعيان واضح مذهب الجمهور أن المتمتع عليه طوافين وسعيين طواف العمره طواف الحج والسعي عمرة والسعي الحج والقارن مذهب الجمهور أن عليه طواف واحد وسعي واحد هذا ويسن له متأكدا وهو أاجب عند الماركية يسن له طواف القدوم والإفراد جيد أن عليه طواف ماذا طواف الحج وسعي الحج ويسن له كذلك طواف القدوم واضح قلت لكم أن هناك رواية عن أحمد أنه يكفيه المتمتع يكفيه سعي واحد وهو اختيار شيخ اسلام ابن تيمية وما لين الشيخ ابن تيمية رحمه الله لكن لعل الأرجح كما هو اختيار بن قدامه وغيره، وهو قول النووي وانتصر له أن على المتمتع سعيان، أن المتمتع سعيان لأن العمره منفصل عن الحج تماما نحو الباب الأخير نعم. قال رحمه الله باب المبيت بمنا ليالي منها ورمي الجمار في أيامها. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منا فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها رواه أحمد وأبو داود قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لياليا من, من أجل سقايته فأذن له متفق عليه قال رحمه الله ولهم مثله من حديث ابن عمر قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس رواه أحمد وابن ماجه والترمذي قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وأبو داود قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه الترمذي وصححه وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائرا ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أحمد قال وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبلا قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبلا قبلا ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلة ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه أحمد والبخاري قال وعن عاص بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوذة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدات ومن بعد الغدي ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي قال رحمه الله وفي رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما رواه أبو داود ونسائي قال وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض رواه أحمد والنسائي طيب باب المبيت بمنا ليالي مينة ورمي الجمال في أيامها لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن أحكام ماذا عن أحكامي يوم النحر وأفعالي يوم النحر وهو يعلم انتبهوا معي هو يعلم أن ماذا من أعمال يوم النحر هذا وذلك أورده مسألة ماذا اكتفاء القارن بنسكه بطواف واحد وسعي واحد، فترتيب الإمام ترتيب حسن ذكر حديث عائشة أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر لاحظوا معي ثم رجع إلى من الحديث رواه أحمد وابو داود وقد أخرجه ابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارا كطني والحاكم والبيهقي فيه محمد بن السحاق كما ذكرنا صدوق حسن الحديث لكنه يدلس لكنه صرح بالسماع عند ابن حبان قال ابن خزيمة في هذا الحديث لاحظوا قبل خزيمة شيء أفاض من آخر يوم حين صلى الظهر قلنا أنه سلم ماذا أفاض ثم صلى الظهر بمكة في رواية صلى الظهر بميناء تذكرون فهذا معارض لحديث من حديث من عمر صريح جيد فالصواب أن لفظة حين صلى ظهر ماذا منكرة جيد ابن خزيمة ما يرى أنها يقول هذا من لغه العرب في تقديم وتاخير جيد قال ابن خزيمة هذه اللفظة حين صلى ظهر خلاف حديث عمر ثم أطال الكلام في ان قد تكون من التقديم والتأخير في لغة العرب يعني جيد، لكن الحديث صحيح دون قوله حين صلى ظهر افاض رسول الله من آخر يوم ثم رجع إلى منى فالمشروع للحاج ان يرجع إلى منى بعد طواف الافاضه فمكث بها ليالي ايام تشريق سنتكلم عن حكم البيت في ليالي التشريق يرمي الجمرة متى ترمى الجمار في أيام تشريق قال إذا زالت الشمس بكم يرميها قال بسبع حصيات يسن له أن يكبر جيد ما السنة عند رمي الجمار يقف عند الأولى يدعو وعند الثاني يدعو فيطيل القيام ويتضرع يعني ينظر ليس دعاء بعابرة بل دعاء في تضرع ويرمي الثالثة ولا يسن أن يقف عنده ثم ذكر حديث من عباس قال استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي ميناء يعني فاستاذن أن يدعى المبيت بميناء وأن يبيت ماذا بمكة من أجل السقاية فأذن له أخرجه المتفق عليه وخرجه البخاري وأحمد طبعا مسلم وأحمد أخرجه البخاري باب سقاية الحاج وأخرجه في باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي يمينه جيد السقاة ما كان يسقيه الحد العباس الناس من ماء زمزم وتعلمون أن السقاة كانت في من في بني قصي في بني قصي ثم توارثوها فأخذها بنو عبد مناف حتى وصلت عند من عند بنو عبد المطلب إلى أن وصلت إلى العباس إلى أن وصلت العباس فكان العباس رضي الله عنه ينبذ في ماء زمزم الزبيب ويسقيه الناس في أيام الجاهلية ولما جاء الإسلام وجاء السلام أقر سقاية الحاج لبني عبد المطلب وبقي عليها العباس وكانت السقايه من ماثر قريش وماثر بني عبد المطلب جيد تولى كما ذكرنا قصي ثم تعاقب عليه بن عبد المناف ثم تعاقب عليها من جاء من بني عبد المطلب إلى أن جاء العباس رضي الله عنه وأرضاه وذكر بعض العلماء أن السقاة الأف الأولى أن تبقى في بني العباس عباسين تبقى تبقى فيهم <تصفيق> هذا الحديث أورده المؤلف ليأتي أي شيء يستدل به على حكم المبيت بمنه وأنه واجب ما وجه الدلالة رخصة جيد استئذان العباس فأذمن له فالاستئذان لا يكون إلا عن شيء واجب ثم ذكر حديث من عباس في وقت الرمي قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس رواه أحمد بن ماجه والترمذي وضعفه والحديث ضعيف جدا جيد. ثم ذكر حديث ابن عمر قال كنا نتحين نتحين نراقب الوقت الذي يرمى فيه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري في باب رمي الجمار وهو دليل على ماذا على وقت رمي الجمار وأنه بعد الزوال في أيام التشريق. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه الترمذي والحديث صحيح لأن النبي سلم في الجمرة العقبة رماها راكبا أما في بأيام التشريق فيسن أن يرميها ماذا ماشية سنشير إليه وفي لفظ عن كان يرمي الجمرة يوم نحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أحمد ويسناده صحيح وعن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ويكبر مع كل حصات ثم يتقدم هذا صفة ماذا الرمي وماذا يكون بعد ثم يتقدم فيسهل يعني كانت يسيلدخل في بطن الوادي ثم ياخذ ذات الشي... فيقوم مستقبل القبلة طويلا وفي لفظ البخاري يقوم قياما طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى يرمي الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم ط... طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبه من بطن الوادي التي ذكرنا ان الرسول رماها من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اخرجه البخاري أحمد لاحظ رواه أحمد. أحمد والبخاري يقدم لأن اصلا والكتاب في مصنف ماذا مذهب الحنابل هو اعتمد على المسند كثيرة جيد اخرجه البخاري في باب إذا رمى الجمرتين يقوم يسهي مستقبلا القبلة وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى وباب الدعاء عند الجمرتين وهذا ذكره لأجل ماذا بيان السنة في طريق السنة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عاصم العدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعائي الإبل في البيتوتة عميناء يرمون يوم النحر الغدات ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون اليوم النفر رواه الخمسة وصح التنمذي حديث رواه مالك في الموطة ورواه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم قد صحه التنمذي والحاكم وصحه النوي وابن الملقن وهو حديث صحيح وساقه المؤلف لأجل أي شيء ساقه المؤلف لمسألتين انتبهوا معي اولا أنه يرخص للرعاة أن لا يبيته بميناء. جيد أيام الشريق الثاني وهو يستدل به على الوجوب كذلك على وجوب المبيت ويستدل به على مسألة مهمة ذكرها الشافعي وبعض الحنابلة وهو أن أيام من كلها وقت للرمي سنشير هذه المسألة بعد قليل ثم قالوا في رواية الرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما رواه بدود والنسائي وإسناده صحيح هذه الرواية وعن سعد بن مالك بن أبي وقاس قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعيب بعضهم على بعض رواه أحمد والنسائي والبيهقي وفي إسناده ضعف فإن مجاهدا رحمه الله لم يدرخ سعد بن أبي وقاس بعض العلماء، فهو بعضهم قال يقوى بطرق أخرى فحسنه بعضهم. طيب دلت تحاديث البب على مسائل. اولا سأرجع قليلا أن السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى لما روى ابن عمر فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى فصلى متفق عليه وقالت عائشة ثم رجع إلى مина فمكث بها ليالي أيام التشريق. وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس. في استذان, النبي استذان العباس النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المبيت بميناء ليالي أيام التشريق واجب وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال ابن عباس لا يبيتن أحد من وراء العقبة من ميناء ليلا والقول بالوجوب هو قول أروى بن الزبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وهو قول مالك والشافعي ودليلهم يعني هو قول الجمهور لان رواية مشهورة عن أحمد ودليلهم أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أن ماذا؟ على أنه لا رخصة لغيره مما يدل على وجوب المبيت بل بن ماجه عن ابن عباس لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إن ألا يبيت في منى لا مرخص صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت في مكة إلا لمن؟ إلا للعباس, إلا للعباس من أجل سقايته إذا هذا القول هو المشهور بوجوب المبيت بميناء وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو قول الحسن وهي رواية عن أحمد ليست مشهورة واختارها ابن حزم وانتصر لها إلى أن المبيت بميناء ليالي التشريق سنة واستدلوا بأن سلم بات بميناء نعم ولم يأمر بالمبيت إنما بات وأجابوا عن الإذن للرعاة والترخيص للعباس بأنه لا دليل فيه على الوجوب على غيرهم إلا لماذا لا دليل يقول لأنه لم يتقدم أمر لو امر النبي ثم رخص لكنا بوجوب لكن الترخيص عندهم ماذا يقول لا يدل على الوجوب هذا قولهم طيب المسألة الثانية بعض من قال بالوجوب وجوب المبيت قالوا يلزمه الدم على القاعده المشهوره في حديث ابن عباس ان من ترك الواجب فعليه نسكا ومن قال انه سنه كما ذكر ورواية وروايه عن احمد اختيار محزم فيتفقون على انه لا يجب عليه لا يجب عليه الدم الا ان احمد رحمه الله يقول بوجوب المبيت قال ان ترك المبيت بمنه فلا شيء عليه وقد اساء وهو قول الحنفي وعنه قال يطعم شيئا وخففه يعني ليست المساله في المبيت في الليلة ليس فيها تشديد ثم قال بعضهم قال ليس عليه فيه شيء وعن أحمد رواية أن عليه في الليالي الثلاث كلها دم لا يروى عن أحمد في الليلة والليلتين دم إنما يروى عنه فقط في الثلاث أما في الليلة والليلتين فكان ماذا يخفف فيها رحمه الله ودليل أحمد من ترك نسكا نسكا كاملا جيد فعليه الدم والعل الأقرب هو ماذا وجوب المبيت كما ذكرت بمينا، وأنه لا نوجب الدم إلا على من ترك المبيت كماذا سائر سائر الليالي الثلاث طيب ما المبيت الواجب المبيت الواجب أكثر الليل لا كله سواء تدأ من أوله أو من آخره قال النووي في قدر الواجب قولان أصحهما معظم الليل وقال ابن حجر ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل فلو بات مثلا من الغروب إلى بعد منتصف الليل يكون بات أكثر ماذا أخذ جزء بعد منتصف الليل يكون بات أكثر الليل أو أتى مثلا في مثل هذه أيام الصيف أتى مثلا الساعة الحادي عشر وجلس إلى الفجر يكون بات ماذا معظم معظم الليل المسألة الرابعة المشهور من المذهب أن الرخصة خاصة لسقات زمزم والرعاة كما جاء في النص لكن قال ابن قدامة وأهل الأعذار المرضى ومن له مال يخاف عليه ونحوهم جيد فإنهم ماذا كالرعاة في ترك البيتوتة نقول كذلك الآن أهل الأعذار الأخرى من يقومون على خدمة الحجاج من يعملون في غير مثلا حج لخدمة الحجاج من يخاف على مثلا أهله أو مرض أو غيره فله أو لا يجد مكانا فإنه له أن لا بمنا وقال ابن القيم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكلام القيم جميل قد رخص لأهل السقايه وللرعاه في ترك البيتوته فمن له مال يخاف عليه ضياعه او مرض يخاف من تخلف عنه جيد او أمر يخاف من تخلف عنه او كان مريضا سقط عنه انظر استنباط الامام بتنبيه النص على هؤلاء فكان بدلاله ماذا التنبيه بدلاله التنبيه فكل من له عذر فله الا يبي المساله الخامسه لم يختلف العلماء ان افضل الرمي افضل وقت للرمي في يوم النحر لا شك انه ضحى واما ايام التشريق فانه قد اتفق العلماء على ان افضل وقت الرمي هو بعد الزوال بل قال بعضهم بوجوب الرمي ماذا بل قال احسان العلماء بوجوب الرمي بعد الزوال لفعل النبي ولقوله خذوا عني مناسككم وأن الوقت المختار ينتهي بغروب الشمس الوقت المختار ينتهي بغروب الشمس قال ابن رشد وأجمعوا على أن السنة في الجمار الثلاث في أيام التشريق أن تكون بعد الزوال إذا أخر مثلا السالسة إذا أخر رمي الجمار في أيام التشريق إلى الليل ما الحكم اختلف العلماء في حكم الرمي ليلا على قولين الاول أنه يجوز الرمي ليلا لأنه لأن يجوز الرمي أنه لا يجوز الرمي ليلا لأن اليوم ينتهي بغروب ماذا بغروب شمسه بغروب شمسي فإذا غربت وهو لم يرمي أخر الرمي إلى ما بعد الزوال من اليوم الآخر وهذا قول الحنابلة ووجه أو أحد الوجهين عند الشافعية وهو قول إسحاق بن راهوي القول الثاني أنه يجوز الرمي ليلا وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الوجه الآخر واختاره ابن حزم لأنه صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي وأنه بعد الزوال ولم يوقت انتهاءه وأن الرمي نهارا نهار عزيمة والرمي ليلا رخصة وقد أصدر المجلس التأسيسي لرابط العالم الإسلامي في عام 1394 برئاسة الشيخ أبيل رحمه الله قرارا بجواز أو فتوى بجواز الرمي ليلا لأنه كان يمنع قبل ذلك الرمي ليلا فتوى بجواز الرمي ليلا وجرى العمل بها والسير يعني عليها المسألة السابعة دلت الأحاديث على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم فما الحكم لو رماها قبل الزوال ذهب الجمهور إلى أن وقت رمي جمار أيام التشريق بعد الزوال فلو رمى قبل الزوال لم يصح عندهم ويجب أن يعيد وهو مروي عن عطاء وهو طبعا قول الجمهور وهو مروي عن عطاء رضي الله وننصص عن عطاء لأهمية أمر جيد سأذكر وهو مروي عن عطاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أبو حنيف انتبه هذا مسألة دقيقة وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد وهو قول إسحاق إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الثاني أي الثالث عشر قالوا لما جاز للمتعجل أن يترك ماذا أن يرمي جمار الثالث عشر فلا إن نجيز له أن يرمي قبل الزوال هذا قول حنيفية فلا بأس واضح السلال وذهب عطاء في أحد قوليه وذهب عطاء في حد قوله وهو قول الطاوس وروي عن أبي حنيف في غير الرواية المشهورة هذه المسألة يأتي بعد طلب يقول أن الرمي قبل الزوال هو قول عطاء وقول أبي حنيف لا هو قول لعطاء في لواحد روايته وقول اللي أبي حنيفة غير مشهور واضح ذاك أنا حريست على أن أؤكد الملاحب نقول وذهب عطاء في حد قوله وهو قول الطاوس جيد وروا ورواية عن أبي حنيف بغير الرواية المشهورة إلى جوازه قبل الزوال في جميع أيام التشريق واضح والصواب والله أعلم ما جاء في حديث ابن عمر كنا نتحين نرقب الشمس فإذا ماذا فإذا زالت الشمس رمينا ولا يتكلم عن نفسه ويتكلم عن من من؟ عن مجموعة الصحابة وكان ينها عن الرمي. قبل الزواج جيد ولذا الصحيح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال خاصة الآن مع ماذا مع التساع ماذا ما شاء الله تبارك الله محل الرمي أدوار كثيرة جيد فقد يقال لو كانت الحاجة مثلا قبل عام ألف واربع وعشرين قائمة في الرمي فالآن غير قائمة فالاصل الرجوع ماذا الرجوع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يروى من ذكري أنه ينسب إلى بعض العلماء في جواز الرمي ذكرته حررته لكم هو رواية عن أطا وفي إحدى الروايتين وقول لأبي حنيفة غير مشهور وقول لطاوس رحمه الله جيد المسألة كم؟ الثامنة جيد الحديث دليل على أن رمي الجمار يكون في في رمي أيام التشريق في الصغرى سبع وفي الوسطى سبع وفي الكبرى سبع يكون مجموعه ماذا؟ واحد وعشرين فيكون مجموعه في للمتعجل مجموع ما يرميه تسعة وأربعين سبع وواحد وعشرين وواحد وعشرين وللمتأخر سبعون حصات سبعون حصات وقد تقدم معنا ماذا؟ أن العدد شرط فيشتطر أن يرمي السبع وأنه إن نقص فعليه الرجوع لإتمام النقص. تاسع الحديث عائشة وابن عمر دليل على أن الجمار ترمى في أيام التشريق وأنه يبدأ بالجمرة الدنيا وهي التي ماذا تلي مسجد الخيف وهي لا بعد عن جمرة العقبة وبعد عن مكة ثم الثانية الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وأن هذا الترتيب واجب. وهو قول الجماهير فلو بدا بالكبرى او بالوسط وجب ان يرجع ويبدا ماذا من الصغرى ولا يصح ما رمال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن احد من السلف خلاف هذا الفعل مطلقا ولا يقال ان الترتيب غير واجب يفعل ولا حرج لان هذا ليس في الأنساك هذا في نسك في نسك واحد متداخل جيد الا ان بحنيفه قال لا تجب ماذا لا يجب الترتيب جيد واحتجوا بما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قدم نسك بين نسك فلا حرج وهو حديث ضعيف وقال نسك لو صح الحديث نقول نسك وليس بين أجزاء من النسك المسألة العاشرة السنة في رمي الجمرة الصغرى طيب خلونا نقف عند هذه المسألة انها تحتاج إلى تفصيل جيد ومسألة بعدها تحتاج إلى تفصيل فنقف عند صفة رمي ماذا الجمار صفة رمي الجمار. ونكمل إن شاء الله في شوال إن شاء الله طيب السبوع القادم يستاذنكم يعني بعض إخوان طلب ما يكون في دلس يقول نستعد بعض الأشياء فقلت لا بس في كل لقاء إن شاء الله في شوال يحدد إن شاء الله برسالة ترسل لكم إن شاء الله ونرتبه بإذن الله جل يكون لقاء خميس جمعة أو ربيع خميس جمعة ومثله في ذي القاعدة ونحاول نكون بين شوال وبين ذي القاعدة فترة طويلة حتى لا نربطكم ولا نحبسكم في الأسفار إن شاء الله أرسل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما جعل تفرقنا بعده وتفرق المعصوم ولا جعل فينا ولا معنا شقي ولا محرومة نعم ها إيه التحلل التحلل الأصل جيد هذه لما بسألتني الأسبوع الماضي أنا الاصل ان الثلاثه هي ماذا الرمي والحلق وطواف الافاضه والسعي لم يكن سعى ليس للنحر علاقه بالتحلل والسبب انه على الصحيح من اقوالهم لان النحر ليس على كل الحجات وانما هو لمن ساق الهدي او كان متمتعا او, أو قارنا فلو رمى وحلق الصواب انه تحلل التحلل الأصغر فلو رمى وطاف تحلل التحلل الاصغر فلو طاف ورمى تحلل التحلل الاصغر فلو طاف وحلق تحلل التحلل الاصغر فلو فعل الثلاثه كلها تحلل التحلل الاكبر وحل له كل شيء حتى حتى النساء واضح طيب هل يحل له النساء ولو لم ينحر واضح من علماءن قال لا الاولى لا يكون الا بعد النحر لانه جزء من الحج جديد ومنهم من قال يحل له ولأن النحر ليس له متعلق بالتحل واضحنا ها بلا اي دفعل النبي صلى الله عليه وسلم جيد الذي من أفعال يوم هذا هو الطواف طواف رف هذا والسعي لمن لم يسعى لكن جاز تقديم السعي للقارن جيد والمفرد إذا طواف طواف القدوم المسنون واضح لكن لو دخل ليسعى بدون طواف القدوم لا يصح السعي إنه لا يصح وعلى قاعده انه لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح هذا الاقرب والله اعلم <تصفيق> الا في بعض المصنفات المبهمات ولما جاء بعض العلماء انشر الحديث حاول لكن اتفقوا في هذه الصوره ان, أن السائل غير معروفين لم يسموا في بعض الروايات ياتي ساله رجل فيقال هو فلان هو فلان في هذه الروايات ما ذكروه نعم لانه قال فما سئل عن شيء ولا اخره في يوم في يوم النحر كان نص في الحديث في يوم النحر في يوم ميناء جيد وهو واقف في ماذا في عند جمرة العقبة جيد بل روايه عند البيهقي وهي عند أحد أصحاب سيت الآن جيد أظنه بن ماجه سعيت قبل ان أطوف قال لا حرج لكنها رواية شادة لا تثبت اسنادا جيد ذلك قال بعض العلماء أنه قد يقال أنه يجوز تقديم السعي على الطواف في يوم النحر بدلات هذا الحديث قد يقال لكنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا الحديث ضعيف لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا أنه أذن بتقديم السعر للطواف جيد لا سئل الشيخ من سعى قبل أن يطوف رحمه الله جيد قال السعيد قبل أن يطوف فذكر الشيخ الحديث وقال أنه حديث فيه ضعف وقال لا يعيد نعم الشيخ في يا شيخ صحيح, صحيح, صحيح ليس صريح في لكن باقترانه بفعل النبي جيد وبفعله هو ولا يعلم أن حد من الصحابة التقديم مع حاجتهم للتقديم كلهم سينفرون في اليوم الثاني عشر. لا جيد جيد لكننا الآن نقول النبي صلى الله عليه وسلم حج معهم مئة ألف لبعضهم أن يتعجل وأذن لمن يتأخر جيد ولم يعلم من المئة ألف أحد جيد أنه رمى قبل الزواج لم ينقل جيد بينما نقل أن من الصحابة من تأخر في عرفة ومن من تأخر في المزدرفة ومن رخص له في أن يبيت بي لا يبيت بمزدرفة أن ينفر بمزدرفة مبكرا وأن يبيت منها في هذه الصورة لم يذكر خلاف ذلك الدليل على ماذا يعني الصحابة فهموا أنه ماذا؟ أن وقت الرمي بعد الزواج. بل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ابو بكر وعمر أثمان لو بحثنا في فقه الصحابة لم نجد أن أحداً كان يرمي قبل الزواج. ماذا تقول إلا اجتهاد من الإمام أبي حنيف في إحدى الروايتين فتوى لعطاء جيد تخالف فتواها الأخرى طيب هذا مستند للقائلين بالصحيح ليس هناك أمر صريح هذا قوى دليل عندهم يقول ليس هناك أمر صريح في أن وقت الرمي يبدأ قبل الزواج هو فعل فيدل على الاستحباب والسنية المؤكدة نقول طيب عدم وجود ما يخالف ذلك مطلقا مع نظرنا لجميع الحج نجد أن يأمر يفعل النبي الفعل الواجب جيد ثم يأذن أو يرخص أو كذا لم نجد في هذا الصورة والصحابة الذين حجموا عن النبي عددهم كثير بل قد يكون من الأيسر ماذا أن يرموا قبل الزواج وهذا من التخفيف جيد ومع ذلك لم يأذن النبي مع علمنا أن النبي سلم صلى العصر يوم النفر متى بالأبطح معناه أنه رمى بين الظهر والعصر طبعا هو رمى بعد الزوال وأن غالب الصحابة رموا بين الظهر والعصر وقت قصير لو كان هناك جواز أو يباحه لرخص النبي أن يرمى قبل الزوال قول الراوي نتحين ماذا يريد أن يقصد قصد أننا كلنا ننتظر نترقب الشمس فلما زالت رمينا والله أعلم يعني قد يقال أنه تقوى الفتوى بجوازه يوم كان يعني قبل مثلا 24 صحيح كان زحام شديد وممر ضيق لكن الآن مع الاتساع الكبير إن رخصنا للناس من قبل الزوال متى يعني ما الضابط بعد الفجر ففي تضييع للشعائر بهذه الطريقة يعني فنقول الآن يعني الجسر الجمرات كبير جدا يستوعب الناس بعد الظهر وبعد العصر يعني يستوعب في الساعة الواحدة مئات الالوف يعني بأدواره يعني. <تصفيق> لا حسن سؤال جيد الأصل أن طواف سيئتنا في طواف الوداع أن وقت طواف الوداع يبدأ بعد آخر أياء أفعال الحج أيه. جيد إلا فعلا واحدة طواف الفاضة إذا نوى أن يجعل طواف الفاضة هو طواف الوداع واضح سبحانك الله وحمدك الشد الليلة نستمر